ألو أيوة أدسابونة تبداول السمعان مكاهم تليس مرجرجة بدير مواس أيوة مين حضرتك ابن حبيتك شريف رمزي المحامي يا أدسابونة يا شرف النقبل قادي يا رب يا رب سبيلك بلغتنا بلدتنا أخبار أصارت مشاعرنا جدا عن اختفاء زوجة أدساك حبي نعرف انظروف الملابسات وتطورات الأوضاع دلوقتي عند أدساك حدد الليل لغاية الساعة تسعة وربعا بتكلمان ان هي هزلة عند اهلها وما فيش اي حاجة ونزلتها كده عرفناش عنها اي حاجة وشرطة ما فيش اي اتخاذ لأي موقف اسمح لي قدسك قبل اختفاء تصوني كان في اي مشاكل من اي نوع مشاكل اسرية فيش اي حاجة خالص مش اي حاجة خالص يتصلوا ومتطمن على ابنها وما فيش اي حاجة خالص لن ما كان بيضاً عن ذو جد حليني قدسك أكون أكثر جراءة وأتجاثب وسأل قدسك ما كانش في أي مؤشرات أنه تصوني ممكن تخرج برغبتها لأي سبب لا لا لا لا لا هي لا على لأساس أنها بيضاً عن أهلها لأنني لا مش على أي شئ طبعاً الوضع دلوقتي ملتهب جداً ومش بس على مستوى أسرة أوتسك أكيد الشعب كمان شعب الكنيسة مصار جدا وتعبان من أجل الأمور دي نشكر محبته وربنا يدخل ربنا كبير ما لقيتش أوتسك أي تجاوب من جانب الجهات الأمنية فيش أي تجاوب معانا وكذلك ما كيف حالي بايع أثار الإجراءات اللي أوتسك عملتها عملت المحضر في مركز الشرطة وكتفيت بكده ولا في التفالات على مستوى أعلى عملت في المهدر وصعبنا الموضوع للمستويات اعلى في سقطة امن الدولة خيادة اعلى من كده وفيش اي تدخل بالنسبة لدور الكنيسة نياس الانبقى غبيوس اسكوب درمواس لو في مستوى اعلى من خلال كرترية الباضا الانبقى غبيوس يعمل كل اللي في وسعوه بلس الامن مازال برضو مفيش سمعنا عن اعتصام للأباء الكهنة في مقر المطرانية ايه هو؟ سمعنا عن اعتصام للأباء الكهنة في مقر المطرانية للمطالبة بتحرك أمني ملموس اذا صحيح؟ ها الأباء كلهم موجودين وحاليا بتداد تجمعات الشعب ومسلمين هون هيعملوا حلقة الصلاة الساعة 7 مهاردة في المطرانية اذا هو تجمع سلمي من أجل المطالبة بتدخل حاسم من جانب جهات الأمن؟ لا هو استمع للصلاة بس من ربنا يدخل رسالة لأودسك تحب توجهها دلوقتي لكل من يهموا الأمر مش عارف أقول إيه ربنا يتدخل. أمين أودسكونا تددو السمعان كاهن كنيس مارجيرجس بدير مواس محافظة المنيا. قلوبنا مع أودسك بنرفع صلواتنا من أجل أنه ربنا يتدخل دلوقتي قبل بعد شوية نعرف كل الأخبار اللي تطمننا على زوجة قدسك وتظهر الحقيقة في أغارق فورتك شكرا تعبكم نشكر قدسك